قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا مَكْرًا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا قَطِعَتْ أَيْدِيهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نارا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا